بشروا ونذرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنت من ما تدعون إليه وفي آذاننا وقرؤ و بيننا وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ قُل إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُحَاجِلِيَ أَنَّمَا إِلَّا هُوَ كُمْ أَنَّمَا إِلَّا هُوَ كُمْ إِلَهُ واحد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 أنكم لا تكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أنداها ذلك رب العالمين وجعل فيها رؤاسيا من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السال